بسم الله الرحمن ذ ي يضر لا الرحيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ن و ر ا نهدي به من ن ش ا ء من ا ب ا د ن ا و انك ل ت ه د ي الى ص ر ا ط مستقيم صدق الله العظيم يقول رسول الله و العظيم ا ق ر ا ا ل ق ر آ ن فانه ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة ش ف ي ع للاخرى صدق رسول الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و سلم ايها السادة ونحن في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ك ر ي م ة يسعدنا أ ن ا ل ت ض ي ف لكم ت و ك ب ة من قراء ا ل إ ذ ا ع ة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي الصعيب القارئ, القارئ الإذاعة التلفزيون العربي وفضيلة القارئ الفتاء الطواروخ القارئ الإذاعة التلفزيون ا وفضيلة ل ل عبد ع ب ب ب طور ر و و و ف ض ي ل ة القارئ الشيخ رجب ط ص ا و ي القارئ بمصر والعالم الاسلامي ب د ا ي ة ن س ت ه ل هذه ا ل ل ي ل ة بتلاوه ق ر آ ن ي ة م ب ا ر ك ة لقارئ علم من اعلام قراء الهدايا والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والبقيب ا ل ق ا ه ر ة ف ض ي ل ة القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم ب ح و ن الاستماع فليتفضل مشكورا どうもあとうございまし Thank y o وعلى حرسه ا ل ل ه ي محمد ك شكرا ل ج م ي ع Bye-bye. وقالوا انك تجعلنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن よろしくお願いします。<音楽> Okay. よろしくお願いしま you 「ありがとうございます」 و ق ن ت عليهم ش ه ي د M- a はい。 وبالحق صدق الله العظيم ايها لحظة الاخوه تلا علينا فضيله القرى شيء محمود بلغه و السعدي العربي. ايها الاخوه ز كما نرقب اعداد الفراشه الحديثه الجليديه من مخازن أ و لجنه اللهم لن ف ق د ا ل ر ح م ة ولالا ا س ت ج ر ا السواء